وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ۖ وَمَا لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فصلى بلَلْ تُؤثونَ الحياةَ الُّنََْا وَالآخَِةُ خَرُ وَأَبَقَاء إِهَا ذَالَ فِي الصّح فيِي الأُول فُحُف إضْرهِي مَومثَ بِسممِ اللِر الرحمَانِ الرَّحيِيم هلَلْ الأتكَ حَذفُ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع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 هَا ثُرُمٌ مَرْفُوعَةٌ وَأكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَرْفُوفَةٌ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ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 يَرَى الْإِنْسَانُ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أحد يا أيتها النفس طُبْ مُطْمَئِنَّ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً في فَادْخُلِي فِي عِبَادِي